وبشر الذين كفروا بعذاب أليم إلا الذين عاهدتم من المشركين ثم لم ينقصوكم شيئا ولم يظاهروا عليكم أحدا وَلَمْ يُظَاهِرُوا عَلَيْكُمْ أَحَدًا فَأَتِمُّوا إِلَيْهِمْ عَهْدَهُمْ إِلَى مُدَّتِهِمْ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَّقِينَ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 كيف يكون للمشركين عهد عند الله وعند رسوله إلا الذين عاهدتم عند المسجد الحرام الا الذين عاهدتم عند المسجد الحرام فما استقاموا لكم فاستقيموا لهم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 وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنْ أَيْمَانِهِم مِّن بَعْدِ عَهْدِهِمْ وَطَعَنُوا فِي دِينِكُمْ فَقَاتِلُوا أُمَّةَ الْكُفْرِ إِنَّهُمْ لَا أَيْمَانَ لَهُمْ فَقَاتِلُوا أُمَّةَ الْكُفْرِ إِنَّهُمْ لَا أَيْمَانَ لَهُمْ لَعَنَهُمُ يَنْتَهُونَ الا تقاتلون قوما نقثوا ايمانهم وهم باخراج الرسول وهم بداوكم اول مره اتخشونهم فالله احق ان تخشوه ان كنتم مؤمنين قاتلوهم يعذبهم الله بأيديكم ويخزهم وينصركم عليهم ويشفي صدور قوم مؤمنين ويذهب عيض قلوبهم ويتوب الله على من يشاء والله عليم حكيم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 يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا آباءكم وإخوانكم أولياء إن استحب الكفر على الإيمان ومن يتولهم منكم فأولئك هم الظالمون قل إِن كان آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ وإخوانكم وَأَزْوَاجُكُمْ وَعَشِيرَتُكُمْ وَأَمْوَالٌ اقْتَرَفْتُمُوهَا وتجارة وتجاره تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصو حت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 ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد حتى يعطوا الجزية عن وهم صاغرون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 وَلَا يَأْتُونَ الصَّلَاةَ إِلَّا وَهُمْ كُسَانًا وَلَا يُنْفِقُونَ إِلَّا وَهُمْ كَارِهُونَ فَلَا تُعْجِبْكَ أَمْوَالُهُمْ وَلَا أَوْلَادُهُمْ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 فرح المخلفون بمقعدهم خلاف رسول الله وكرهوا أن يجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله وقالوا لا تنفروا في الحرق النار جهنم أشد حرا لو كانوا يفقهون فَلْيَضْحَكُوا قَلِيلاً وَلْيَبْكُوا كَثِيراً جَزَاءً بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ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 ولا تصل على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره إنهم كفروا بالله ورسوله وما توهم فاسقون ولا تعجبك أموالهم وأولادهم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 الأعراب أشد كفرا ورفاقا وأجدر أن لا يعلموا حدود ما أنزل الله على رسوله والله عليم حكيم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 فيه رجال يحبون أَن يَتَطَهَّرُوا وَاللَّهُ يحب المطهرين أَفَمَن أَسَّسَ بُنْيَانَهُ عَلَى تَقْوَى مِنَ اللَّهِ وَرِضْوَانٍ خَيْرٌ أَم مَّن أَسَّسَ بُنْيَانَهُ عَلَى شَفَا جُرُفٍ هَارٍ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 ثائبون العابدون الحامدون السائحون الركعون الساجدون الآمرون بالمعروف والناهون عن المنكر الامِرُون بِالْمَعْرُوفِ وَالنَّاهُون عَنِ الْمُنكَرِ وَالْحَافِظُونَ لِحُدُودِ اللَّهِ وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ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 تَابَعُوهُ فِي سَاعَةِ الْعُسْرَةِ مِنْ بَعْدِ مَا كَادَ يَزِيغُ قُلُوبُ فَرِيقٍ مِنْهُمْ ثُمَّ تَبِعَ عَلَيْهِمْ إِنَّهُ بِهِمْ رَؤُوفٌ رَحِيمٌ وَعَلَى الثَّلَاثَةِ الَّذِينَ خُلِّفُوا حتى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 أولا يرون أنهم يفتنون في كل عام مرة أو مرتين ثم لا يتوبون ولا هم يذكرون Walaupun Allah mengutus seseorang untuk mengetahui, mereka tidak mengetahui. Dan mereka tidak mengetahui apa yang Allah tahu. Dan mereka tidak mengetahui